ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلَقْنَا فَوْقَكُم سبعة رائقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الخَلْقِ غافلينَ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 وَلَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه يأكل من ما منه ويشرب من تشربون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 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين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 ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لاكبون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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أ فلا تعطلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ إننا لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ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 فما سقَّلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وَمَنْ خَفَتْ موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.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 وَكُنْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ